na viven I il il bat enfin un In jaina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 وقال موسى لأخيه هارو نخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم